أي ليس الأمر على ما هم عليه فليرتدعوا وتمام الكلامها هنا وقال الحسن كلا ابتداء يتصل بما بعده على معنى حقا إن كتاب الفجار الذي كتبت فيه أعمالهم لفي سجين قال عبد الله بن عمر سجين هي الأرض السابعة السفلى فيها أرواح الكفار وقال عطاء الخراساني هي الأرض السفلى وفيها إبليس وذريته وقال وهب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 وَإِذًا قَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذًا قَلَبُوا يَعْنِي الْكُفَّار إِلَى أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ مُعْجَبِينَ بِمَا هُمْ فِيهِ يَتَفَكَّهُونَ بِذِكْرِهِمْ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَالُّون